بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه امزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كنال ينبذ في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي على الافئده ان فها عليهم مؤصده في عمد ممدده